Gayatriya Surah Raadi Mazhar chegmer Ch philanthrop Har League Traveller Mahal Mahal Makar 21 22 23 يا من اجلك الخير نقول لا يعتبر الا اذا كان كبيرا خاليا فاحتياط فاذا حرج ما يختيانك فرعون هذا لاحيه لسانه فهما إذا كان مغتياع كثيراً كبهجانتي وإشار طيام الدم الكثير إشعار مريئاً عن نحن هذا كله يلحق لي لما تجد إذا كنت صائما، فهذا أيامي تطوعا أنه جمعتني إلى كل الذي يسجل ويقول لي ان هذا هو الصبر عم اتم يأتينا إن ان شاء الله في خيامك الاول ويقول ان الاغاني كانت الغنم يلائم ويناسب الحال اليك الامر متاسره ان شاء الله في الحال هل يكمل Heel veel mensen die volken, de de zaai de sjaal die lakenjes hebben, moeten gaan kleden. We komen فإن النغب من جملة ما يجلس لها الاخطاء لكن اذا كان يمكن ان يقال لها انه زاد ذلك النغب فانه وان امرناه بقضاء ذلك اليوم فان نعمره باكماله من اكل دواء, من من أكل دواء أنا أنا في الليل مع ان القيته الليل دواء لقيته الليل انه ان القيء سيقع في نهايه من هل يفطر ما يفطر هناك دواء يبكي في الليل ولا يظهر اثره الا في الذهب نقول إذا كان ذلك الاكل مباحا ويعلمون انه يعني أن ما كان, ما كان في الإنسان الله الإنسان أن يأكل ما يهتهي فاذا كان ذلك الأكد من عباه وإن كان له مثلا مواعظ تظهر ويأثنى النهار ويأت على أن يخرج القيء من دون اختيار فلا يفصل لأن خروج القيء لا من دون اختيار لا يضرش الله إذا أنه اختلاق إلا من نحجون بريد. هل هذه العلة قد بص عليها أم أن الحديث العلة تعبدية إلا كانت كذلك فلا نخرج الحاج مهيدا ما لننحاربا لكل حال العلة معروفة ونرخص عليها أن الركعة ذكروا أن سبب إفطاله أنه يمتز خده وإلا هنا يقال لي انا انا كنعرف على شنو ندير اش الواحد دابا ا اش ما قالوا انه هو ما قال اصلا الثاني كلشي لا مستدعي غير تتم هذه الدقه صباح انني انا رايي على الانسان يقف على وان تزحكم الكحل حيث يرى شيخ الاسلام يا غيره ان من اصلي به لعل هذا ياتينا ان شاء الله الكحل وما اشبهها ومزارع في العين يقولوا صحيح قراه بكلام شيخ الاسلام ومبالغته بانها لا تفكر فالقطره العين و الكحل علاج العين لا يفطر فيقول ان هذا شيء يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يامر بقضى و الناس الى مغالب في اعينهم فزين جبال الغلل و لو كان يفطر لبينا عليه الصلاه و فان هذا مما تبست اليه الحاجه ويعتقد عليه ايضا بان العين ليست منهذا حسيا الى داخل الجو فليجد ذلك لا ينهض منه ولو ان العروق تمتص ذلك من الدواء وانه يوجد طعمه في الخلف كطعم الكحل ونحوه فاعل هذا لا تفطر الفطره كما لا يفطر السحر ان شاء الله وكذلك علاج القاعه التي يوم عشره هل تحقق تحميلات التي تنخفض النمو لتخفيف حضره من يدعو الاحتقان حيث انها كن سريع الى امثله يقول اذا كان كذلك فانها تنحف إذا كانت تلوم ثم <تصفيق> فتشابه معهم وتدخل إلى الجوف ويعني بحثه أو بأسره أن أرى أنه يفعل يقول لا نحب الثلاثة ذكر لكن الثلاثة ذكر مشهير هذا رجلاً قال عزيزه عنه هذه وضحر منه عنه يستمع الله يرسقهم رسقهم للمين فيهين على عزيزه وما توقف هذين مثلناً لا يحقق صوحين هذا لا يعرف ان شاء الله انه لا يفعل قد يعجيش دمى بش وذي قليل المستثين لا انه يعني خرقهم من مشاعر المحجود. لكن لو قد أنه زال منه أنه كثير فقال بوداً سجاناً وفيتاً كذيراً إنه كذيراً أنه الغلماء يقول أنه ما المعذاباً أنه يأخذ منه من ما ما يختلق بديكه فهو أو أولى لأنه يغطى من الحال كل ان أنه النسان يأخذ عليه إذا صار الإنسان جرح في بدنه وخرج من بلده كثيرا ولم يرجع يستطيع المواصلة صوّله لا يفهم الجنة أن يواصل الشغل غير أن الجرح أنه يمكن أنه ليس من الاحتياج ولا يفهم أن الجنة تكون عن الاحتياج ويمكن الإنسان تغييرها أن الجرح الذي يسير منه جمع هذا يعطيه على الإشارة هو أنه جمعه كريم مكينة الأسرة يقوم أنها مكامرة أو بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى الثاني عشر كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفتر ينقطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داول جائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه قوله صلى الله عليه وسلم لليقيط بن صبرة فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه وروى أبو داود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثم المروح عند النوم وقال لي الصائم وان شك في وصوله الى حلقه لكونه يسير ولم يجد طعامه لم يقصد نص عليه والسلام على كان هي لا يفتر به هو أنه يفتر بكل ما أوصله إلى جوفه والمراد للجروح لا هو مجوّفاً من جسد الإنسان ولكن خصوه بالرأس والذقل ولم ينصد غيره لأ لو كنا بتعييمه لدخل فيه جوف الساق يعني, يعني محف الساق أو ذكر الأولى ذلك فإن العظام مجوهة يعني لها جوف ولكن أكثر ما يطلق الجوف على ما يجمع أو يسمع فيها الأكل وهو البطل الأمعاء وزعج واضحك به الدماغ لانه من الجوف ومما يصير اليه اثر الطعام اثر الاكل والشرب فقالوا كل ما وصل الى الجوف يفقر فمن ذلك مثلا إذا أدخل إلى دماغه شيئاً كان قطره وغنيه ووصل اثر القطرة إلى داخل الأدمرة دخلنا فيما إذا لم يتجاوز الصباح وكذلك لو اجتحل في عينيه ووصل إلى حلقه وكذلك لأن الصيام عن الإدخال شيء إلى اليوم وهذا يثبت عليه أنه إدخال وكذلك إذا فلنضع واستيسك فتحل الماء من الأنبي أو من الزم ووصل إلى الخرق واستدل على ذلك بهذا الحديث وفيه وما لوه وفي الاستنشاء إلا أن تكون صائما وهذه المسألة هي تفسير فنقول أذهب فيها الاكتحان وبدوات الجائمة وبدوات العين ويجعل ذلك مفقطا إذا وصل الى داخل الحرب إذا أحس من طعم الدواء او الكحل في حلقه فانه يكون مفقرا وخالف ذلك بعض العلماء ولعلكم قراتم رساله شيخ الاسلام بن التي في حقيقه الصيام رسالته صغيرة وكتبها في الصيام وهي شيء من أحكامه اختار فيها أنه لا يفكر بالمعالجة في الجائفة ولا معالجة العين والضمد والحوش وضعف هذا الحديث الذي فيه الذي فيه أنه أمر بالإذن عند النوم وقال ليتفه الصائم فإنه لم يثبت وعلى تطبيل الموتهي فكأنه نهى عنه ما هي إرشاد لا انه محفة وعنة شيخ الإسلام في ذلك أن احكام الصيام لا بد ان يبينها النبي عليه الصلاه والسلام لصحابته ولا بد ان ينقلوها لمن بعدهم عن ماذا نوقعنا ومعذوهم انهم بحاجة الى مداواه الجائحه التي هي الجرف الذي يصل الى الجوف ومعلوم ان الدواء قد ينفذ مع العروق فيصل الى الداخل اليوم ومعلوم انهم يحتاجون الى علاج العين وانهم بحاجه الى كحل مثبت او نحوه من ضمد او نحوه وهكذا الى علاج للعين وللاذن غالبا في اغلب الاوقات كذيراً ما يحتاج المسلم والصائم إلى أدواع من العلاج ويطب إلى تعاطيها وهو صائم فلو كان الكحر يخطر لبينه النبي عليه الصلاة والسلام بياناً واضحاً قال من وجد منكم طعم الكحر في خلفه وليقضي ذلك اليوم فلما لم يبينه دل على أنه مباح والدليل أيضا لأن عينه ليست من محسوسا سوسا لأن انما إنما هي للنظر حسّة للنظر ولم يكن معتادا إدخال الطعام أو الشراب معها حتى يصل إلى الجوار وإنما هذا الذي يشاهد لذلك سرعي عن العباء في العروق، فمساهد أن الإنسان إذا افتح ذلك عينيها أو بدواء فيه مثلا حضومة أو حضارة أو حضارة أو حضارة أنه ينهج عن نسام ومنع الأموق ويسري ويصدر إلى أفراج ويصدر إلى الحرق ويحس بطعمه بحرقه ولكن لا يقال إن الطعن ولا ولا ولا ذلك الطعن أكذ ولا شرب ولا تغذية ولا غير ذلك وإنما هو علاج لموضع محقق ألمه يعني به ألم شديدا يريد أن يهدئ ذلك الألم ويسكنه فلا يتأذامه فهو مطمئ إلى تسكين ذلك الألم او مردعا من تسكينه ومعالجته لتظرق هذا هذا يترجح إن شاء الله أن علاج العين وعلاج الأزام لا ينحق ولو وصل الى الخلق ولو وصل الى الجوف لما علم به شيخ الاسلام ومع ذلك فانه متى امكانك تجنبه لاجل خروج من الخلاف اذا هو او لا دليل الوقايه هذا الحديث الذي فيه انه امر بالاحبه عند النوم وقال يقتصر، وكذلك دليلهم حديث لقية المذكر، لكن حديث لقية الله لغتي الاستشاق، الله لغتي انتقال النائب الأم والتحريك والاستشاق انتظار النائب النفسي، لا تعيش من عنصرين ولا جمل عندهن هنا وال والأنج فأنهما ممهدان محصوصان يصلان إلى الجوش يباشر شاء الله دخل فيهما يخونه إلى الجوش فليس مثل منفذ الأذن ومنفذ العين لهذا إذن نقول لا قياس مع الفارق هناك ذلك مكبيرا بين العين وبين الهن والأب وايضا تصحيح أنه لو بالغ في النمطه او بالغ في الاستنشاق فدخل الماء في خلقه بغير لا يخطئ حتى ان الفقه صرحوا بذلك انه لو بالغ لا يخطئ وذلك لعدم تعبده لكنه ملحد بني عن المبالغه في هذا الحديث حتى يمتعد عن ماء ويخل ونصيعنه أو يسبب دخول شيء في جوفه الجائفة هي الجرح الذي يصل إلى الجوف كطعنة في جمه مثلاً في أحد جمه أو في مهل يصل إلى جوفه ونباطن الرائع الباطن بقنه أو كذلك في بقنه يسأل ما جائفة. كل ما يصل إلى الجائف إنه جائفة فكنا إن شاء الله في الجنايات وهم أيضا جعلوا من الجائفه ما يصل إلى الجناب يعني من أحد الجوام من, ك... من الأذن أو من الصدر إذا أصل إلى الله حين يسمونه له أيضاً يائنا وإن كان له اسمه أخرى ليأتينا منه عامة ومؤمنة وجامعة ومنقلة ومعث الهدى وإذا ما وصل إلى الحلق من الهم والأنف متعمداً ولو قليلا فإنه مفتد فإذا شرب وأقل قليل أو استيشقه وتعلم لإضحال النائي مع الأن فوصل إلى حرفه فإنه يفتد لأنه بالإجماع عند الآكل والشرب مفتداً مرتنب الصيام بقوله تعالى وكل ما شاء الله حتى يتبين لكم الخيط الابيض والخيط الاسود من الخديقه ثم اتم الصيام الى النيل. فجعل الاكل والشرب مما ينباه الى دخول وقت السيار وهو تبين الهدف لانه لا امسك لذلك يقطع الهدى غير الاكل والشرب لكن بعد ذلك متعمدا لقد احل بمقدارهم من, من التمساك او مضغ علكا او ذاق طعامه ووجد الطعم بحلقه فان لم يجده بحلقه لم يضره لقول ابن عباس لا باس ان يذوق الخل والشيء يريد شراءه حكاه عنه احمد والبخاري وكان الحسن يمضغ الجوز لابن, ب... لابن ابنه وهو صائم ونقل عن أحمد كرات مضغ العلك ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها قاله في الشرح أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه أو بلع ريق غيره أفطر لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ما قاله في الكافي ثم أن نسأل هي, فله هي هو وهي وهي وهي وذوق الطعام هنا لو بساء يا هذه ليس الا وكذلك لا الكلام كذلك انا غري ان لا تلات دعنا وذوق الطعام كان يدعونه على طرف رساله ليعلم ملوحته أو حنوغته أو حلاوته أو مرارته هذا قد يحتاج إليه بطرف لسانه ومعلوم أنه يجب ذلك لوجب بما يحتلق بأطولة اللسان يعلم الله باللسان من وكذلك هي. أجزاء الفلب قريب ما يعرف به الإنسان أو يخص به بين الحلاوة والبرارة والبلوحة والبرارة وما يعني مارهة الطعم الطعم إنما يدرك بالفلب الهضط دون بقية الأجزاء فإذا إحتاج إلى مارهة وإحتاجت المرأة مثلا إلى مارهة ما يتعلق بهذا الطعام هجيه ملحا أنها وجعلت على طاهر لسانها فإذا ذلك لا ينهي الصوت إذا لم يحتلق بالريح ويحصل الامتلاء لأن القصد هو النهل عن إذخال شيئا ومنوحة الطعام أو خلوغة أو غرارة التي تبق من لا تسمى اكلا ولا شربا وكما سمعنا من هذه الأذام لسانا قد احتهن إلى شرائي شيء من الأسواق عنها وإذا أراد شراءها فقد احتهن إلى معرفة طعامها هل هي مناسبة هل هانا <تصفيق> مثلا الطعام او الشراب ذا حلاوة او ذلك هل هذا العسل مناسب حاليا ام هل هو متغير الطعام او ما اشبه ذلك وتدرك بمجرد جعلها على النساء اذا جعلها على النساء ولكن أكثر من ذلك ثم اختلط طريقه ويمج جذيب بل امتلعه بعدما اختلط الطعم الحلاوة مثلا أو المرارة أو الغنوبة بالريق وامتلعه ويقدر على اليوطيه فقد تعمد ما يمتل الصوت تعمد إدفال هذا الطعم المحسوس في جوفه. فيهتور حالة هذا فإذا لن يتعمل أو لن يحتفظ لن يتجاعد النساء ولا يخص به ضع الحق لا يفضل رشاء الله فهذا الأعمى الثاني هو موضى العلك فالعلك قسمه إلى قسمين العلك المتحلل وهو القول القوي هذا الحكم المتحلل فلا يجوز يحرص لغه لانه يتحلل ويختلط بذيئه ولانه يرتد عريقه فاذا اختلط بذيئه ويرتد عريقه فمعناه انه ابتلع ازاء ذلك العلك فيختل يبقى العلك القوي الذي لا يتحلل ولكن في العاده انه يجد له شيئا من الطعم فانه ما يملؤه الا لفائدة يجد له شيئا من الطعم وان كان صلبا لا يذوق سواء من المباني السحري او مما يلحق به هذا, هذا العلك ان جهز بعضهم ملقه ولكن لأن كراحة وقالوا لأنه قد يركب شيئا من النشاط أو أن رائحته قد تنفره العروف أو قد يحتلق شيء من طعمه وإن لم يكن طعما ظاهرا مفيد فلذلك كرهوه ويتركبه مروراً من علك القوى إذا احتاج إلى المرن سيء ولكن لا يرسمه فأجازه بعضهم وإذا تحتاج المرأة وأن تنظر لطهرها شيئا من الطعام ثم تطعمه ولدها لا تجد من ينظر له مثلا فإذا تأكد أنه لا يحترق بريقه بل ينظره بأذن فمه ثم يعطيه مثلا الطعام أعنحه فيجوز ذلك والاحتياط أن لا يفعل يعني محافة آنيا أن يدخل العليقه شيئا وهو لا يفعل المسألة المسألة الثالثة وهي امتلاع الذين فمغلوم الذين يصرب ويصرب لا يصعب التحرز من ابتناعه ثم الريق شيء يحدث جمهلا لم يستهجن شيئا من النظيم لأجل ذلك لا خلاف انه يجوز عن يبنى عليك. لكن كره العلماء أن يجمع عريقه ثم يمتدر يستجم مريقه دائما يستجم مثل ما يرتدع لانه حينئذ كانه شبيه بشراب ان يرتدع ضررات متتابعات وان لم يات بشيء من خالق الى جزع ريقه ثم بعد ذلك اوصله الى طرف لسانه وبين شفتيه ثم امتلأه فأسمعنا انهم ادعوه من المفترات لإمكانه من التحط به عنه يأجب أن يوجه ولا مصل إلى طرف لسانه وقض أسنانه استطاعته أن يوجه ولكنه لم يفعل فإذا امتلعه وظالت هذا امتلع شيئا لشبه خارج بخلاف ما إذا التنع له بأسفل ثم التنعه فإنه لن يأتي لشيء خارج فلا يمتد صومه المساء ولا يفتر ان فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها نص عليه وبه قال علي بن عمر لحديد أبي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم فأكله شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواه الجماعه الا النساء فنص على الاكل والشرب وقسن الباقي وقيس المكره على من دعاه القي قال معناه قال معناه في الكافي ولا ان دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصده ولا ان جمع ريقه فابتلع لانه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها قال في الشرح لا يفسد صومه لا نعلم فيه خلافة هل المساء عليه الاكل والشرب ناسيا هذه فيها هذا الحديث الصحيح وقال به جميع الائمه وليس لأحد الخلاف خلاف مخالفه هذا النص يقول صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فجعل ذلك من ما بالتحقيق عنه الله تعالى قال أخبر من مؤاخذة عن نسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او أخطأنا الناسي ما هو العنف والإثم على المتعمد قال تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم واجبوا هذاك فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فالتعمد هو الذي يترتب عليه الاسم فإذا لم يكن تعمد وإنما هو خطأ فإنه مما يغفر يتكلم العلماء على مساله وهي اذا رايت إنسانا صائما يأكل او يشرب وهو ناسي هل تذكره أم لا الذين قالوا لا تذكره قالوا ما دام ان الله الذي اطعمه وسقاه كما ورد في الحديث فلا تبقى عليه ما اطعمه الله لكن لعل الأرجح أنك تذكره لأنه يحب من كذلك ويحب أن لا يتعاطى شيئا من هذه المذطرات وأن يستمع في صومه فإذا كان يحب أن تذكره فذكره هذا من جهة ومن جهة ثانيه أن هذا من باب الامر بالمعروف والله عن الملكة وان انك تعلم انه لم يتعمد هذا المنكر لكن اتى انسان علنا فيه جرم ظالم وهو صائم وان امام الناس يختارون المنكران غير ما فلينكره بذلك وهو من بهذه لما اهل ان كان غير يغيره بيديه لأن الأمن يحأدن لك أن تقول هل اشتصائماً أما تذكره انك صائم أو أي الصيام تذكره بالصيام فمن هم يشكر ذلك ويكف لأنه لأنه متنبس به من الاكل أو من الشرب أوله ذلك من المحطلات يعني الحديث ورده الأكل والشرب ونفق به من دعم القياس بقية المحطرات ولمن احتجنا وهو وصائما ومن اتحجنا وهو وصائما وكذلك من استقاء وهو صائم وكل ذلك من النسيان سيعن هذا نحوه وهكذا من كفر النظر فأمدعه الناس لصومه الى اخر ما تقدم هذا ما يتعلق بالنسيان هذا ما يتعلق بالاكراه فمعروف ان الاكراه اجاء قسري على فعل ينعمهم لا احتياله والمكره مقسورا ليس له ايه احتيال وقد عفي عن الإكراه في النطق بكلمة الكفر قال الله تعالى الا مَنْ أُكْرِهَ وطنهم مطمئن بِالْإِيمَانِ ولكن من شرح بالكفر فطره فعليه الوضع بلاخره فعفى عن من اكره على النطق بكلمه الكفر فاذا كان هذا الكفر فكذلك من أُكْرِهَ على أكل على أو أخذها على تعاطي شيء من المفطّغات فإنه يكون أيضاً معلوراً يسألنا أن الفكهاء قاسوا الإكراح على تحديث القيء من لغته القيء قالوا إن هذا يسمه إكراح فأن القيء حرج بالدفاع وبقوة لن يستطيع ان يتمالكه فهو شبه مكره لكن ذلك من اكره على اكل فقلنا واما ان تاكل والا قتلناك وضربناك وحدد بشيء فانه اذا اكل لا يفتر لكونه معذورا وان كان ذاكرا لصوبه ولكن خوفا على نفسه وهكذا فهنا هي الاكل والشرب هل يلحق بذلك هي المسالتين في الاكراه والنسيان الوضع الدماء هل يلحق بذلك أم لا اكثر العلماء على انه لا يلحق وأن من واثق وهو ناس ترتبت عليه الكفرة وتربت عليه القضاء عليه القواس وهناك من قال بل الحكام والأدلة عامة وهي يقولهم رهيا لأمتين عن الخطي والنسيان ومستخنه عليه رغم في الخطا والنسيان في الأكل والشرب وكذلك في الدماع ونحوه ولكن الجمهور على أن الدماع لا يغفى عن النسيان فيه بل يتمثب عليه الحكم. فهكذا قالوا وكأنهم قالوا ان الدماع غالبا لا يصدق من النسيان فيه وأنه يكون بين الزيني ولا يتصور يعني غالباً نسيان من الطرفين وأنه تطول مدته فلا مد أن يتذكر وقد يستنظى بعد التذكر ونحو ذلك من التعليلات والقول الثاني فأنه يلحق بالأكل والشط لقوة الأدلة لسين حديث عفي ان الله تجاوز لامتي على الخطا والمسيان ثم استكره عليه عمومه يدخل فيه جميع المحظورات فإذا قد وقوع وطئ بين اثنين لا من الاول الى الاخر الصوم فانهما يعذران ولا يتركب لا قضاء ولا كفاره القياسا عن الأكل والشرط إلى الآن قول الله وديهت ويختاره الشيخ الإسلام والأفتيار القول الأول وذلك ظاهر الحديث الذي من ان شاء الله ولا إن دخل مبار حلقة أو المبار غير قصده ولا إن دم عريقه المشألة الثانية دخول مباري ونزماني الحرب لا يخطر وذلك لأن هذا شيئاً قهرياً لكن على ان يحتاط فإذا رأىه ماراً أو ريحاً تحمل ترابا ونحوه فإن عليه أن, يشد أن يسد فمه وأنفى حتى لا يدخل معه ما يحتلق بريقه وما يصل إلى حي لكن لو لم يفعل أو لحال طهره بغير اختيار فإنه لا يهبط وكذلك الزباد قد يدخل كهرا عليه وقد يدخل بغير اختيار لعند نفس فلا حين تهي غدا فلا يضر ذلك أيضا ان شاء الله. من هنا مساله الدخان الدخان الذي هو دخان الحطب دخان النار هذا ملحق أيضاً الغبار وذلك اذا كان الانسان في مكان محجور وصار للنار دخان ملا الجو ودخل في الخياسين بدون اختيار فإنه لا يوضح قد لا يستطيع ان يتحفظ عنه فمثل هذا لا يفطر لان من اختياره ذلك ولمشقه التحفظ وأما الدخان هذا الذي هو الاتملاك فلا شك انه شيء يتعاطى وينتصه ويدخل في الجوف وأصحابه يسمونه شرابا يقول لأحدهم شريلته بخانا فهو له جوم يجعله بين شفتيهم وينتصه بريقه ويدخل في جوفه ويخرج أيضا من خريه وخياسيمه فلا شك عنه يفطر يفطر ويبقى أجزاء منه في اليوم مع تحريمه وطلقا وبشاعته وشناعته وسوء إبعاله لا إذنه كذلك يسمى شرابا ويدخل في الجوف بالأخيام الفكر أنه يفطر يقع ايضا في هذه الأزمنة غيرها مرض يسمى أبردك واستعمل الذين يصابون به ذخاه هذا الذي يضرب عليه ويخرج منه شيء من الظائحة تحتلط بالنفس بالجوم ثم يحتلط بالنفس الذي يجترب ثم بعد ذلك يهدأ ذلك الله الذي معه والنمى وبدونه معصرون وقالوا أولا أنه ليس له جرم محسوس وثانيا أنه لا يمتصه إنما يحلط به الهواء من يتركش به فيكلم عن نفس ويحلط منه وذلك أنه مرتض إليه وأنه شبه شيء لا لم يفعله باستمرار لما عاش عيشة استقرار فالصحيح إن شاء الله أنه لا يخل النصير بقية مساله جمع ذكه وانتلاعه الصحيح أيضا أنه مكرون ولكن لا ينفل الصوت فقدم لنا انه لم اخرجه فتوصل الى سنانه وطره لسانه ثم انتلعه فانه يفتر لكن فلا لم يخرجه فانما اجتمع في داخل همه في اقصى همه وانتلعه فسنع فانما يكره جنعه ثم انتلعه ثم جنعه وانتلعه لذلك من انه شبيه بشغاب يتنع الرمضة بعد مرحب فصل ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبل ولو لميت أو بهيمة في حالة يلجمه فيها الإمساك مكرأن كان أهناس يلزمه القضاء والكفارة في حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا فسكت بينا نحن على ذلك أدي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال بعرق تمر فقال أين السائل خذ هذا تصدق به فقال الرجل على مني يا رسول الله والله ما بين لابتيها يريد الحرتين أكثر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال أطعمه أهلك, أهلك متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع ثم يوما مكانه رواه أبو داود ويلزمان المكره والناس لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستقص للمواقع عن حاله لا ستحدث من المحصرات إنما يجب بها القضاء لن أثر بأكل أو بسرط أو باستجاب أو باستقاء بإخراج طيء أو بإمناء أو إزال أو باستخراج نظر إلى العزة إلى آخر ذلك لن اقترى بشيء من ذلك فليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم. وأما أن تطرد فإن عليهم عن قضاء الكفارة كما سمعنا وذلك لأنه أسد وأعظم ما هي عنه الصائم فهو الوقت الصائم منهي عن الأكل والشرب وعن الإمار لأنه لا كونه شهوة فإذا إلا له جرافع فبعجل ذلك يسجد عليه في النهر فأمر مقضى وكلف لأن يقضي ويكسر ذكر هذه الكسارة لكل من جامع ومعلوم أنه يحتلل لكن عمّمها بكل رفع يوجب الرسل بسرعة حصل إنسانا أولا يحصل وتقدم لنا أن الرسل يجب بمجرد الإلاج هذا لا إلاج وعلموه قاره قبل أو دول وعلموه أتى قاره ذهيمة أو ميت وكل ذلك من منذ التوسع وإن العلوم أن هذه الأشياء محفظة ولكن لو قدر أنها وقعت لتأويل أو لحو ذلك معلوم أن الوطء في الدواء من راعة أو لونين محرم وفاحشة من الواحش العظم المنكرة وكذلك وطء وكذلك وطء الميت وأنه دميته قد انقطعت في الصلاة بينهم ولكن من باب الاحتياط المسائل التي يمكن أن تقع فإذا حصل مجرد الوطن الذي يجب وصل الذي فيه هذه الكثارة ثم سمعنا مسألة قد أشمنا إليها قريبا ذكرنا أن المطهاء قالوا إن الوطأ لا يرجع فيه عن النسيان ولا عن الإكره بل يجب كفرته ولو ناسيا إن ساء النسيان الطرفين أو كلاهما وكذلك لو كان مكرها إذا أكلها الرجل أو أكلها في المرأة فإنه يجب على المكره فأكذا قالوا لكن المرأة إذا أكرهت لا يجب عليها وذلك لعدم تنكرها من التحلص يجب عليها القضاء وأما الرجل إذا أكره فقالوا إنه في إمكانه التخلص والبعض قال إنه لا يغفر إكراه على الواقع لكل هذا نحن قلنا لعل الارجح انه لو قدر النسيان بين الطرف اليه في مده الواقعه كلها فانه ان شاء الله لا يترتب عليه اهم ولا كفاره لان الكفاره لمحو الاهم هذه الحديث روي لامتنا بالخطايا والنسيان ولما نزل الله تعالى ربنا لا تاخذنا ان نسينا واخطانا قال الله تعالى قد فعلتم هذا يدخل فيه كل خطأ وكل نسيان ولذلك ذلك نسيان الصيام كليا يحصل ما يناميه مما يعجب قضاء او مما يعجب كفاحا واما الاكراح يقولون إنه لما كان غالباً لا يتصور إكراه على الوصع على الوصع لذلك هلزموا فيه بالقوى وقالوا لا نصدقه لكن هو إليه إذا يعزع الميله وميل ربه يطالع لنقول إنك نحكم عليك بالكثارة وإله عذرت نفسك يعني عذرا حقيقيا لما بينك وبين الله لا نتدخل في وجودك وخالقها الكفار تعرفون انها بمحو الذنب وهذا يبدو على ان من واطئه في نهايه رمضان ذمه كبير السبب هي أنه انتهى كحرمة الصيام وحرمة رمضان وأنه فأتى الشهوه التي هي أرضى ما نهي عنه فكان كثارة ذلك هذه الكثارة الكبيره التي ذكرها الله تعالى كثارة الضحاب في أول سورة قم سمع الله نقول على الإنسان إذا كان صائما في هذا رمضان أن يحفظ صيامه وأن لا يقتنع من الاسباب التي تخل بصوته ويكع يكع هذا الذي هو المطأ هذا رمضان كثيرا من الشباب الذين تزوجكم رمضان فطلبهم أنهم أن أن يمسكوا أن وهو أحدهم لرأته رأي فيتعاني في الوسط وإذا نادى بشارة أكبر منه كان فيه وجالسيا من متتابع كذلك يقع أيضا بغيرهم بأسباب وهو في هذه الأزمة تعرفون ان الناس ابتعدوا سحر الليل وفي ليالي رمضان لا ينامون الليل كله رجالا ونساء واطفالا ووضعوا ذلك وفي هذه الحال ما داموا كلهم منتبهين ففجروا قد لا يتمكن من قضاء حاجته وشهوته في النهار الصيام فإذا نام في أول النهار غلمته نفسه سيما إذا كانت ثويته قريبة منه واقع فحصل هذا الإنساد فنقوله إن هذا حطأ وهو سهر ضمن عين كله يتنبه أن يقعه ذلك فغلق من يريد أن يصح نفسه أن يجعل أربطان كريئة ينام فيه يعني بعدما يصل للتراوح ونعوه ينام فأغلب الليل هو وأهل بيته جميعا ويقومون آخر الليل يتناول السحاب وهي الليل الذي دعاله الله سكنا تناول الشهوات الوضع بقوله تعالى وحل لكم إذا تستيع مطافة إلى نسائكم إلى آخرات كذلك أيضا ننصح النوم في النهار قرباء المرأة أو تنصح المرأة أن تنام وقرباء الزوج وذلك لأن الشيطان قد يغلب الله جزاما فيقعان فيما يوجب عليهما الكفار فينام في غرفة في لحجرة أخرى وإذا خافت أن يتصل بها فالتغلق على نفسها وهكذا كل منهما حتى يحضر الله سيامهما فهذا الصغر خاص بصيان رمضان في زمن رمضان فإذا غير ذلك هلأ. فلا فلو صام رمضان قضاء في شبراً وراقع ذلك اليوم الذي صامه قضاءً فلا نأمره لكفاره وإنما نؤمر بقضاء ذلك اليوم فالذي أفتدعه وكذا من جومع ان طاوى في وجوب القضاء والكفاره لهتك صوم رمضان بالجماع طاوى فاشبهت الرجل ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يدرأ بالشبهة ففي الكفارة أولى لا, لا تلزمها لأنه صلى الله عليه وسلم لم, يأمر امرأة لم يأمر امرأة غير وناس عليها رواية واحدة قاله لحديث عُفِيَ لأمتي عن الخطأ والنسيان رواه النسائي نقول فهد على المرأة كالثامة كما على الرجل وفيه طويلان فدليل قالوا عليها كالثامة وعندلوا بأنه أحد, أحد المجتمعين ولا من الشهوات مهل ما نال الضجل ولها لوازع كما له فيكون عليها مهل ما عليه وهتكت كما هتكت صيامه وهتكت حرمة رمضان فإذا كانت مطاوعة محتارة فإن عليها مهل ما نال الضجل فإن لإستواءهما في الزنب أنه يحتاج إلى كثارة فإن هذه الكثارة لمحوية الرجل أما إذا كانت مكرحة فتقدم لنا أن المكرح معهول عنه والصحيح انه يعمل حتى المكرحة على الوطن فإنه فإنها تكون معلورة وهكذا إذا كان جاهلا إذا كان بأحد الرجل الاثنين هكذا هم معا جاهلين قد يوجد جاهلاً في بعض الناس إن حديد رهد لإسلام وإن بريد أن تعالي من إسلامك جهبت العظام لأطراف البلاد هؤلاء ذلك جاهل ولا يعتقد أن الوطأ في الراهن والبضل محظم فأذكر هذا أيضا يؤمر بالجهل ولكن يؤمر بطبائي ورسانه كفارة أن هذا القول السلامي ولعله الأرض فأن المرأة ليس عليها شيء وأن كفارة تكفيهما تكفي عن الإهلين ودليله أنه صد الله عليه وسلم لم يسأل ذلك رجل هل الرؤاتك مطاوعة أو مكرحة ولم يأمره لكفارة عن حق ولم يقل لما أنك أفسدت وصيامك وصيام رأتك فعليك كفارتان أو على رأتك كم عليك فعلى هذا ورد أرجح إن شاء الله ليس عليهما إلا كفارة وعلى الله إذا أمر الله أنفسنا من الإهنام، فعنهما طبق <تصفيق> ذلك اليوم من الجسداء، وأما كفارته لا يشتركان فيها، سواء كانت المرأة مكتوبة أو مكررة. الكفارة عثر قبت مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات للحديث السابق. ولا صارت في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقه من مجبوب من مجبوبه او امراه قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمه رمضان كلا اش صار فكنا زمانا ياك صارت فإنها هكذا على التعطيق والدليل في هذا الحديث فإنه رسل الله عليه وسلم أدر بهذلك المرافع عَلَى مركبا فقال له هل تجد ما تعتق رقبة فلما لم يجد إذا كان له إلى الصوت وصاروا مشاهرين وتسابعين فلما لم يستطع ذكر أنه لا يستطيع هناك أنه إلى الأطعام ولما من يجد وذكر أنه فقير لا يجد انتظر فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر العرق مكتل الزميق وقم إن فيه خمسة عشر ساعة من التنبط فقال له خذ هذا فتصدق لك وهي رواية انه قال اي محترق لانه لما قال احترقت وهي رواية انها نكتل فقال وما اهلكك او وما احبكك فقال له خذ هذا فتصدق لك لما اخبرهم لانهم هكرا ان اهل, اهل بيته هم أفطار من بين لعبتيها ونحضرته المدينة لا يوجد أهل بيت أفطار منهم عند ذلك قال أطعمه أهلك معلوم أن يطعم أهلك لا يكون كثارا وإنما هو شيء واحد يبون عليه لأهلك وأنه على ذلك أمره بأن يطعمه أهلك لم يقل له إذا أعيس أنت فتصدق من سكت عنه فدل على أنها تسقط بالعشاء إذا سقطت عنها بالعشاء وأنه لا يأخذها من أصدقائه إذا دل ذلك على أنها تسقط الى غير مدن ولا يؤمن بالقضاء كذلك وذكر بعض العلماء انها لا تسقط وانما ترقى في ذمته لان كفاره محول للذنب ولا تسقط بالاوصاف ما دام انه اذنب ذنبا فلا بد ان ياتيه لما ينحو ذلك الذنب فكونه ها هنا اطعم اهله لا يكون سببا لنحو ذلك الذنب لكن لو انه تصدق به انبحوا مع انه ما أعني شيئا وانما جاء بالتمر كصدقة الى الناس ليصد الله عليه وسلم فاعطه اياه ليتصدق به فهو ما اعتبر عامل لشيء فالفاسد انه ان شاء الله قال الصحيح لا يبقى عليه شيء ذنب بل يعتبر هذا مكسرا له عليه ثمه هو نادى يعتبر اشار يوهذروا نادى يا الذين يقولوا ذلك يا ستره التراثه اذا انت صار يا اخ تجد ان هذا والله قال يا الى آخر لا تصامك الا بالوقت ولكننا ان ان أن الوقع في رأيه رمضان ليس من إمام الكفارة. وكذلك الصوم النذب من وقع فيه، فليس عليه كفارة وكذلك ليس هناك كفارة غلارة للصائر الذي ليس بصائر ليس عليه كفارة وذلك لقده أن إنسانا وزوجته كان مساجرين في نهار رمضان الذي يباح له ما فيه الزطر بالسباب فإنه لو أطئ أمراته وهما مختران في نهار رمضان مختران لأنه لا نحوه فلا كثرة أخرين إذن لأنه إذا أبيح الزطر لأكل السعود أبيح لكل أنواعه يعني ليس هو يمسك الإمساك الذي يؤمر فيه بإثم الصيام يظهر له ما يظهر للنفس، ومن أول ما قال أن لا يقول، وذلك لأن النهي لحرمته الزمان، وصحيح أن النهي لاجتماع الأموات، فرمت الزمان حمرة الصيام، ذا إلى التمنع ذا يكون هناك فساد، ذا إلى أن انتهى الصيام فلا كثارة عضو هذه الوطن وإذا امتفى هذا الوطن بانصام ونأخذ رئيس الوطن ذلك كثارة عضو لذلك بأحد الأمرين وأن والإنزال بمساحقة ذكر الانزال بمساحقة وأنه يوجب يوجب الكثاره عند العلماء استحاق يكون بين امرأتين مثلا تباشرتا يعني باشرت كل منهما الاخرى تلاصقتا ببشرتين من فحصل منهما الاذان هل في ذلك كثاره اغلى كذلك المجبوب يعني مقطوع الذكاء لو مثلا أنه باشر امراته ولم يكن هناك علاج لكونه مجبرا ولكن حصل بهذه الملاسات المساحة إنزالا فإنه يقوم مقام الوطع فيكون في عليهما الكثارة فيعلهما لا نحي عنه فصائما ومن علم أن الله لم يكن هناك ما يشبه الواقع الذي هو الإناج فلا يكون موجبا لكسارة يعادل ما يحقق عنه لكن الذي ما يحققه ولعله الأكرم قالوا إلا هذا هو الزعر الزعر الذي ينهي عنه يعني شواء كان بين الغاتين أو بين رجل العلمات لأن يكون فإنه آلة فإنه الحراري فادفع المؤلول عنه الصائم متعمدا فعليه لهما على الصائم والله no أعلم وصلى الله وسلم على نبينا هذا السؤال يقوم بكثار إن ولا ينهى على الذكاء يبقى هذا البال يرقى الذكاء في ذمته الى ثم يتم, يتم في شهرين ارديد رايه لمن له النقام الى ساعه عدد ايام الداخيه لاقول ذلك لما ذكر الله تعالى تتابع في بها الصهار في لكن وداها الغذى المعروف تذريكهما لغذى كما إذا أفطر كالحائض أيام الحائض فلا يقطع الكتاب وكذلك إذا أفطر لمضى فلا يقطع الكتاب وإذا أفطر لسفن ضروريا فلا يقطع الكتاب فهذا إن كان عجز عجز لمرض فانه إلى شهر يكمل الباقي اما اذا عجز عن نصف الشهر الباقي نصف شهر للهرم مثلا حول فئه فانه ينتقل الى الاطعام ويستطيع بهذا انه ياتي للشهرين بالاطعام كاملا لانه ما اتى بالكفاره اللطيفه إلا نقطع مثلا أنا أصبح شهر وأصبح ثلاثين مكتين قلنا لا, لا بد إما أن تأتي للصيام كله شهرين لا تقوم ما استطيعها كلها فذلق ركا إلى الإطار فذلا يكون تكون شفارة مرتبة من أمره فلا يكون من الأصدر بأكلم يجعله هروبا من الشفارة هل يكسر أن يهنون كسرارة يقولون أهل من إذن ثم لم يسلم من كسرارة لا عليه من كسرارة من إذن قال أعطل حتى إذا طفل محتر عن الوقت يقولون ينع المين من إثنى. ثم نعرف ايضا فان الانسان اذا لزمه الصيام حرمت عليه المفطرات إذا لزمه صيام اليوم افضل اليوم كمسافر قديم كما تقدم تقدم لنا قريبا انه اذا قدم المسافر امسك بقيه اليوم فإذا امسك بقيه نصف اليوم وقراطعه كفر وكذلك لو صح المريض في آخر إنها وضع كفّر وكذلك نغدر الصبيل في أهلا إنها غروفة ثم أمسك لذي ما هو أن يكفّر إذا وضع في ذلك اليوم يقول لا تطير الإنسان ما هو طائع ذلك كفّر من يده وكذلك المخضر يكفّر فالذلك يغفّر عنه لعل الصهير أنه لا يفطر البخور مثلاً وضخار العود ونحوه لكن يكره تعني بشدة إضقاله ذي عنده وأمعه صبيبه يعمل ورباعة عنه ذلك كما فأسه إنسان إذا خرج من الإنسان إلى من به عن يده وهو دم الكثير من كذلك وضعاه هل يكون مما يفطر أنه يدخل إلى الجو؟ إذا كان كثيراً فأتقدمنا سائع للتصريق إذا كان أخراج أننا قالين أن يخضعنا طبعاً للتحليل أنه أنا لا يغضر إن شاء الله لكن كان كثيراً فإن لم يخرج الإصلاح مريم فإن هذا كان كثيراً فإنه يلحق المتجامة ويغضر وأما الرعاة والصحيح أيضا أنه يخرج برأي الاحتيام فلا يخطر لكن يتحظم أن لا ينصل بحياته وإلى جوفه إن دخل وقدر أنه أن يخرج ما ولا وراكده امتلعه فإنه يخطر وإن لن يدخل بحياته فإنه لا يخطر إن شاء الله يبنع اذا تعلم اخراجه فأدخل عودا في أمه إلى خياشينه ما يسمح ذلك حتى أخرجه، فيلحق بمن احتجان ونحن لا حكم فيها على إفطاء يعمل الله على من قتل إن لم يأكل، هل يأكل وقتل؟ هل هذا يصر الله عنه محرم؟ حيث أهلك نسعه، فأن هذا إلى الوراء؟ فلا كل حال هو الآن طرفه مع الوضع وإله فضر إلى أن قتل فإذنه على القاتل ونقول الله, الله له على كل حال له عبر من أستهول القتل إذا هدد فعبر من أستهول القتل ان إمكان أن يأتي بشيء من يجيبه نسة فلا يجيب له ان يصل إلى أن يصل الحد إلى القتل إلا على الكفر ولاه لا من عينه لا يصدق ولا ينطق بالكفر لكن الله تعالى قال لا ذلك على أنا كل حال لا يجوز له الغنى بنفسه ولكن برازين السهل ثم سيعمل من الله على من ثم سيعمل قضاء على من ومستغلا الصلاح بعيبه يخطأ سخطه قلائبه يغاي هل عليك؟ يقولوا لا شيء عليك ولكن الأولى بك عنه لا تناول الفطور ولا تبعيث لكن ولكن الإنسان يلتدعه في الصيام وهو قضاء أو نبل جاذا لها يحقن ولكن أغلبه لا مصدر إذا كان الإنسان صائم يمر إلى تنموه ويكسر وياتهد لأنه يحشى أن الماء ذهب إلى حده فإن لا يفعل فالنظمة واثور الاكتشار مكبنات له فلا لا داعي إلا أن يكسر من التهد فليحل يسأل أن لا ينقل شيء بجوة ولا يرضى الله لا يرضى الله إلا ولا حاجة الى أن يقول اختلق بريتي أون هلا فالمدن الحائر للجسم مع أنه صلى الله عليه وسلم كان ينرس عائشته ويضعه إما رأسه يحجرها ويطرعه القرآن وسلم وذنبعه للأب الوحيد وهي حائل ليس نجساً قد قال عليه الصلاة والسلام لها إن حياتك ليس في يده ليس للك لنجاستها يعني عمر هذا الإفطار ليس لنجاستها وإنما لكوم هذا حال جلد أو لشأنه يضعفها أصلاً جدا وإن ساكن الطعام أو لغير ذلك الله أعلم إذا أكريه أن يفترعه وخناته بهدد بيخدم أنه أن يفتر تقدر وما نكسجين على الأنف المريض بريض الصائم أن يفتر أظهر أن الغرائح التي ليس لها جرب يحتلط بذريء أو بجرب أن يسمعها لا يفضل لكن إذا كان الإنسان منها منذوحة منها إلا عليه أن يتجنبها ويتكسي الجنال إذا كان له جوز وما هو منكوض فيفضل طوالما كان له هواء وعن من الجنس لا يسمعها الناس لا يفضل إسان الله يسلم الدخان هنهان والناسية فأيه من المشاهدة أن من يرثني بهذا الذنب هل قد يحصل بهذا الكهرباء ويحصل ذلك الكهي سيانا لتعوده على ذلك فأنا كل هذا الناس كرايا ولكرأته لكن رأيه أن ينتبه وينبع ويقول يقول رهي صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم والأدم يجب كفارته وإذنه إلى ذنبه وقال سؤال ذلك الذهي وتوائره فما هي حجته يعني <تصفيق> الاذنان فيما بين الفرد ذكرنا انه يوم مثلا باشر من الفرد فانزل فسد صوته بالمباشره وانما يجب تجد كفاره بالوقت فالمباشره فعلى الصحيح ان هذا ليس فيها كفاره لكن فيها إفشاد الصوم كما ذكرنا وأن الإلهاجه ذهيمة على حق إنه يستطع عليه أنه وقع فيفسد الصوم ويجبه الشفقة ولا قياسة وليس لإنهما مقاومة هذا يقول تقبير يجوز هم يجرد لربما يقبل زوجته أموت وطار شفقة ورحمة الجزاء يقوم وبتعصيلها وكفرة ذلك الوقت وهذه هي حقه معجل استكدوا أنه التقليل والإصواء والتفسير فيه ولا عندنا يعني الآن لا, لا يمكن المكان قد وقع والسائل لكم ربما هو وقع إن شاء الله إنه إذا كان على رفيع من سنة طهوان يكون معهما فلا فالعلم هذا يكون حقيقة ماذا للأحضر والطابوت ومن المسلم الأمرأة الأخرى وهل له تنديد الغذية لمواقعة الوضعة الأجنبية أو قيام جنوب الطاغوت لمواقعة ألمة أمام عينه ماذا يفعل؟ هل كل حال يوصل الحال إلا هذا الحال إنه يواقع أجنبية وإنها لا ما نهتعل لكل الصيام وإنما لأواق هذا هو رؤيتهم يطعون الأمة وهذا لولا أنه نكر أنه واقع الحقيقة ولعله واقع في عيد البلاد الإسلامية يمكن أنه في عيد البلاد التلسل أو تحكم بالإسلام فهذا حقيقتها أنه أنه له أنهما محذورات من مواطعة برات الأجنالية أو صدره على مواطعات أمه ومواطعاتهم له يستمر محذورات اخذتهما فانه الواقع, الواقع أخذتهم في خلوه احدهما اكرها عليها فهو بنزله من اكرها على الزنا او اكرها على الواقع اذا اعلن رمضان فاحدهما اخذ له كلهم حزم يتركهم لكنه لم يلد في رمض المراه ونزل خارج الرمض ولم يلد بها عليه الكفاره على إذا كان وجدت مباشرة الأنمسة فهذه هي أن أرق الله أصلا ركالنا لأن الله ذكر الكثارة إلا هو فهذا يقول الكثارة الرقيب لهذا المظل ما ذلك الكون والتغفيل له الدليل الحديث صريعه لأنه قالها هتجد فلما قال لا أنك له إلى ثاني فأسألها أردت بها في رتبت فذا يقول اذا جاءنا إلى جاءنا سوى ما شاء الله فاذن له فعليه كتابه ما هو تذكر له يخليه من جاءنا عليه شكا اذا المساله كلام ذلك قول عليه قولنا اذا المستعد كان الكفاره في الداخل يا فيا يجينا هذا الشيء لا يوجد يا فيا تشطره في هذا اللي يكون كف وأما اذا كان في يوم واحد فلا خلاف له تنفيذ كفاره الله واما اذا كان في يومين فاكثرهم على انها تتداخل والقول الثاني ان كل يوم له ثوم سؤال فيكون لكل يوم كفاره مستقله واما لو جاءنا في أول النهر ثم كفر ثم يعمل آخر النهر فعليه الشفارة لعنى فإن الشفارة العنى <تصفيق> هذا العنى المستقبل مستقبل. يقول كي تتلعب الشفارة على وجين من أصول الله شهرين ومتتابع عندها تصور شهر ويصور هو الآخر أم يقول لما عنده عليه السلام لأن يسأله عن المرأة كان الحكم أن المرأة هذا القول الثاني ليس عليها إذا قضاء ذلك ويكون ستكون كثارة عليه نجرا ويأكل صامع من قضاء إذن له صيام الظبري او هو صلة الصيام المتحب أن يتم صيامه لكن لو عرضنا العادة منها أفقى من اذا كان بحثه رائحه الطين من الرحل فهل يجوز ان يبقى في البيت ان يحرم لا باس ان يبقى وشم او شم اضائه رائحه الطين لا يرد ان شاء الله فلا في الماضي الناس يقول الله لان المراس اذا صارت تقوى الموقع هزل جهل ان صونها صحيح ليس بصالح ولكن قال لها قضاء ذلك وَتَبْنَا أَنْ تَصُولَ إِلَّا لِأَنْ